مما في بطونها بصورة نحل قال من بين فرس ودم لبنا خالصا تائغا للشاربين وهذه كما كنا من عظيم ربوبية الله جل في علام اخلاص هذا اللبن لبنا خالصا تائغا للشاربين من بين فرس ودم هذه دلالة على قدرة الله جل في علام الخلاق العظيم سبحانه جل في علام والله أبو الوليد أنا في السيارة حبيبي ربنا بارك فيك أنا عندما أجد مسجد تعقب وتأصلي إن لم يكن سأنتوي جامعة أخير فأنا لن أتوقف حتى أجد مسجدان فأصلي فإن أردت أن تصلي الآن صلي بأهلك إن أردت أن تنتظر حتى أصلي أنا هذا لك مدام الوقت معنا وقلنا المغرب له وقتان, وقتان وإذن في قول الله جذب على وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطنها في أدلاء ظاهرة ظاهرة على عظيم ربوبية الله جل فعلان أن يستخلص اللبن من بين فرس ودم ويكون لبنا خالصا سائغا للشاربين لا يشوب ما يضر فهذه من عظيم قدرة الله جل فعلان وقد قرأ نافعوة ابن عامر وأبو بكر عن عاصم لكم في الأنعامة وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نَسْقِيكُمْ بفتح النون فصار ابن كثير وابو عم وحمدة والكثائي وحفص عن عاصم بضمها نسقيكم قال وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة طبعا منافع كثيرة أن تحمل أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلا بشق أنفس وأيضا أن تكون, أن تكون نعم الركوب لكم وفي الرعي والبقر تستخدم في الفلاحة وفي غيرها فلكم منافع كثيرة فهذه من عظيم آيات الله جل فعلاء ضعام وشراب وحمل وأيضا زراعة كثير من الأمور التي ينتبع بها من الأنعام خلقها الله وسخرها لك أيها الإنسان من أجل أن توحد ربك الرحمن سبحانه وتعالى قال وإن لكم في الأنعام لا عبرة نصيكم مما في بطنها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ومن المنافع أيضا اللبن والأولاد والبيع والشراء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين كل هذه المنافع خلقها, خلقها الله جنة فعلاء ومكنكم منها لتشكروا ربكم ولتتعبدوا لله فصل عبادة قال ومنها تأكلون ومن ضمن المنافع أكلوا لحمها وأولادها وهذه من عظيم المنى وقلنا قبل ذلك في التفسير إذا وددت الله يعدد عليك نعائمه فعليك أن تكون شاكرا لأنعمه قال الله تعالى وإن لكم في النعام لعبرة نسيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأخدون فعليكم بالشكر يعني يلزمكم شكر النعمة وأعظم الشكر أن تؤحد الله جل فعلاء وعلى تصرف عبادة لغيره ثم تشكر ربك على هذه النعام فتثبت النعمة وتنزاد عندك وما زال الله يعدد هذه النعيم قال وعليها وعلى الفلك تحملون طبعن عليها الخيل والإبل لنا البقر لا تركب والغنم ايضا لا تركب فهيكوننا في قول بهيمه الان قال وعليها يقصد بذلك الإبل خاصه ثم من ضمن المنافع المعدده وعليها وعلى الثلث تحملوا وشوف انظر كان الله يبين لك نعائمه في البر ونعائمه في البحر وما تركك لا برا ولا ولا بحرا وفي قوله اخلق ما لا تعلمون ما كان جوًا الطائرات غير ذلك فانت ترى الله تعالى ينعم عليك نعائم شتى تقطع الفياف والقفار برا وبحرا وجوا وذلك فضل الله ونسأل الله الشكر على النعماء اللهم أدم علينا عائمك يا رب العالمين ثم قال الله جلت علام سليا لرسوله صلى الله عليه وسلم خيض الخلق أجمعين لما يحدث معه من المشقة والشدة واللأواء مجابهة أهل الكفر والطلال قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنجل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين عطو وطغيان وتجبر وتكبر واختراع وما قالوا ذلك طلبا للهداية ما قالوه إلا جحودا وغوايا والله جل فعلا أعلم بما في النفوس ويهدي على في القلوب ولقد أسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تستقن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فيها الرسالة ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض وهو من أول العسل من الرسل وكل رسول سبق النبي وأصوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهي ضيره هذا دين الانبياء وهو دين الاسلام هذا دين الانبياء دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلال دينهم واحد وشرائعهم شتى الانبياء إخوة لعلال دينهم واحد وشرائعهم شتى ايما لما ترى لما ترى دينهم واحد وشرائعهم واح شتى دين واحد وتوحيد الله جل ما من نبيين أرسله الله جل وعلا إلا وأمر قومه بالتوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله وديتانب الطاغود أن أعبد الله وديتانب الطاغود قال لقد ارتنا نُهى يا قوم فقال اقام عبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتخون فان الله هو الذي رزقكم والذي خلقكم والذي اعطاكم والذي منحكم وهو الذي رزقكم فعليكم بتوحيده وعليكم بصرف العباده له لا غيره سبحانه وتعالى فلا تجعلوا له الانداد ولا تجعلوا له الشركاء وكما قلنا هذا دأب وهذه رسالته ووظيفته كل نبي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم فقال الذين كفروا من قومه أصحاب العطو والطغيان والتجبر والتكبر قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم وما تريدون أنتم تريدون الملائكة وما منكم من أحد يحتمل أن يرى ملكا ولذلك قال الله جلس علاء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كل على سجية قومي وخلقه وأيضا بني جلدته وجنسه المسألة دائرة على حسن التفهم والقبول والرد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورتي محتمل قال كنت أمشي فتمعت صوتا من السماء نظرت يمينا يسارا لم أرى أحدا فنظرت فإذا جبريل فإذا الملك الذي أتاني بغير حراء على كرسي ما بين السماء والأرض سد بجناحه الأفق حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديده يقول زملوني زملوني رعب مما رأى فقولهم أنهم يريدون الملعكة هذا منهم تغيان وتكبر وتجبر لا يريدون دينا يريدون عذرا فقط للكفر الذي فيه وليسوا بمعذورين قال فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وهنا جاء السياق ليبين لما قالوا ذلك؟ لما عرضوا لما لم ينقضوا له ولم يستسلموا منازعة الدنيا والمكانات منازعة الدنيا والمكانات الزعامة والرياسة انظر ماذا قالوا قالوا يريدوا أشبر المقبل شوزين هنا فيه فيه ماشي مونتاج على مسجد دارت فندعوه من اجل المكانه قال ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يريد أن يعلوكم بالفضيلة وتصيرون متبعين له ولو شاء الله توحيده لأنزل ملائكة تبلغ أمره ونعلم أنه من عند الله جل فعلاء فما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين قبل نوح ما احد قال بهذا قال ان هو الا رجل ان به جنة فتربصوا به حتى عيد عيد ان هو الا بسرعه بسرعه إن, ان هو الا رجل به جنة اي به الجنون أو به جنة تلبس به الجن ان هو الى الى رجل به جنة وهذا شنذر كان كان كل امة توضع في قلوب الامم الاخرى وفي اذانهم ما يدعون على الانبياء والمرسلين قالوا ذلك أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك على كل رسول باث على قومه ولذلك الله تعالى يقول ان تعجب فعجب من قولهم اتواصل به بل هم قوم طاغين قال أتواصل به كل أمة توسي الأمة التي بعدها أن تجابه الرسل والأنبياء وتكفر بهم وتجحد بآيات الله بهذا الكلام قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به دينه فتربصوا به حتى, حتى, يعني حتى موته وهكذا ذأ بالكفار الفجار الذين يردون آيات الله جل فعلا ولا ينقضون ولا ينصعون إلى, إلى أوامر الله جل فعلا وإلى رسل الله جل فعلا نوقف عند هذا الفوائد المصبطة تعداد النعم لزيادة الشكري تعداد النعم لزيادة الشكري And Nobo اصل عداوات الدنيا على المنازعه في الدنيا على المنازعة في الرياسه والمكانه اصل عداوات الدنيا للمنازعه في الرياسه والمكانه نعم لو في اسئله تفضلوا من مسمى رضياتي لكن أخطف قليلا حدد هل تكون هذه أمارة عارض بل تكون أمارة تكون أمر ما يكون أرضا يدخل برضه نهارها طايره انا من بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس في منواجها حب التصدق دفعو الأول في العادي سارع ويشد بيبتا حب التصدر هذه مهلكة للمرأة مهلكة للمرأة قديما قال علماء أولى حب الظهور قاسم قاسم للظهور حب التصدر اخترت فيه النية والإخلاص عديد وقد يضيع على المرء دينه وقد يوالي عليه ويعادي عليه نعود بلا من ذلك بقرارات الجهات التي جاء في المسجد هو بعض الناس يشئس المسجد بدأ من أن يقرأ القرآن في المسجد يعني الأولى. الأولى نصحهم بأن هذا لا يصح في المسجد عظيمة المسجد للصور لا تكون في المسجد قول الله يسألك عن الروح هو الروح من أم الربي هي من الخلق الله الذي فعلها خلقها الله جل و أعمل أدور على المفتاح مش محايا عشان أضع كل حاجة فيه بجو ماشي أنا أعرار حاجة من هناك ايه ممتاز إذا أطلع الحاجة وأرجع الوصول أطلع الحاجة وأرجع الوصول اتعمل إلا صحيح البقارين لا يجب الروح, الروح مخلوقة لله يجب الى صحيح البخاري صحيح البخاري كتاب الأعزان باب إنما جعل الإمامه ليتم به قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس احمد بنونس